وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتُضَارّون منهنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ دَعْوَاءَكُمْ أَبْنَاءَ ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم عَمَدَت قُلُوبُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الَّذِينَ هَوَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِنَّ الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَاسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيٌّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثم سئلوا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 تكن ونسرح كن سراحا جميلا وان كنت تريد الله ورسوله والداره الاخره فان الله عادل المحسنات من كن عظيما يا نساء حشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها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 وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل تطهيرا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 والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات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 خَارَتْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَلَمْ يُبَيِّنَا وَإِذَا قُلْتَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ, واتق الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا, زوجناكها لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْمِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ الله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَضَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا və dəyəyən ələləh ələləh və əlavədə, və sərājə bələyərə və bəşr əlməminən bəən nələhəm minə Allah fəضlə kəbərə və təqər ələkəfərə əlmənafqən və وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ, ثم طلقتموهن مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُون السَّرَاحَ جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ وَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وابنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون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 وَمَا نَبْتَغِي تِمَّنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكْ ذَلِكَ ذَنَا انْتَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنْنَ وَيَرْضَيْنَ وَلَا يَحْزَنْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما بكُم وَكلَهُ عليمًَا حَلم لا يَحلل لَ مِس أُموبدُ وَل تَبََّّ بِ مِن زواج وَل تَبَدَّّ بِ مِن أَزواجِ وَلَو عجَبَكَ حُسْنُهَُّ إِلاا مَا مَلَكَ يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم, إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما İN TÜBDÜU ŞİYRA NƏW TÜKFOOHU FƏİNNƏALLAH KAN BİKL ŞİYİN AKLİMƏ LA GUNAح ALEİHİNN FİYƏBƏİHİNNƏ VƏ LƏ BƏİBƏİHİNNƏ VƏ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 لا اِن لَم يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم لا لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُوقِفُوا تُقتَلُ وتقْتِلا سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللهُ وَلَكِنَّهُ يُخْفِي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 اغفر لنا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا قديم ضعفين من العذاب والعنم لعنا كبيرا يا